بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والموسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوه وأعملوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كنا ذكرنا لكم في المجلس الماضي أن هذا البلاغ روي موصولا وباختلاف قليل في اللفظ فلا نعيد ذلك في هذا المجلس قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا استقيموا فلا تزيغوا عما رسم لكم ولن تحصوا اختلف في تأويلها على ثلاثة أوجه ولن تحصوا ثواب الاستقامة إذا استقمتم هذا تأويل استقيم ولن تحصوا لن تحصوا ثواب الاستقامة إذا استقمتم أو استقيم ولن تحصوا أي لن تطيقوا الاستقامه لن تقدروا على الاستقامه بحولكم وقوتكم وانما تقدرون على ذلك بتوفيق الله لكم ولن تحصوا اي لن تطيقوا لن تقدروا بقوتكم او استقيموا ولن تحصوا ولن تستوعبوا خصال الاستقامه كلها كما في قوله تعالى والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه لن تستوعبوه لن تحصوا استقيموا ولن تحصوا على هذا التأويل أي لن تستوعبو خصال الاستقامة كلها فارفقوا وسددوا وقاربوا فذلك أجدر أن تبلغوا ما يراد بكم وهذا قوله صلى الله عليه وسلم استقيموا هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الجامعة لأعمال القلوب ولاعمال الجوارح وللآداب وللأحكام قالوا لأن معنى نستقيم الاستقامة هي اتباع كل مأمور واجدناب كل منهي هذه الاستقامة لا تحصل الاستقامة مع وجود شيء من العوجاج واذلك قالوا واذلك قالوا أن تحصل استقامة لن, تق... لن تحصيها خصال الخير أن... أن تمتثل كل مأمور وأن تجتنب كل من هي وذلك قالوا في تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود و النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود سوره هود قالوا ما الذي شيبه في سوره هود اي شيء في سوره هود شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هو قول الله تعالى فاستقيم كما امرت استقيم كما امرت هذا هو الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا, وهذا القول هذا الحديث على هذا الوجه الذي ذكرناه من التفسير هذا الوجه الثالث فيه تربية لكل واعي لكل فاهي استقيموا ولن تحصوا لن تستوعب هذا شيء اعتقدوا بنفسك نفسك ماذا تعتقد في نفسك النقص النقص عن ماذا عن بلوغ استيعاب خصائي الخير كلها عن بلوغ الاستقامة التامة فلا يقول أحد أنارنا نمستقم كما ينبغي أنا رأى يعني دائما ننسوب إلى نفسك النقص هذا قد الشيخ حمد بن مامون بن الغتي رحمة الله عليه يقول في هذا المعنى ومن المحال بان ترى أحدا حوا كنها الكمال وذا هو المتعذر والنقص في نفس الطبيعة كامن فبن الطبيعة نقصهم لا ينكرون أشنتا انت ابن أبناء الطبيعه اذا كان النقص في امك فالنقص لازم لك ولا بد ولن تحصوا نعم واعملوا وخير اعمالكم الصلاه وخير اعمالكم الصلاه وفي الرواية التي ذكرنا واعلموا ان من خير اعمالكم الصلاه ولماذا كانت الصلاه من خير اعمال لما اجتمع فيها من من قراءة القرآن والركوع والسجود والتسبيح والتحميد والتكبير وهي معراج المرء إلى ربه وفيها ذلك الحال الذي يكون فيه المرء قريب يكون فيه المرء قريبا من ربه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو في فصلة قد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الصلوات الخمس كمثل نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ماذا تقولون يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا يبقي ذلك من... قال أرأيتم قال صلى الله عليه وسلم الحديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ما ماذا تقولون يبقي ذلك من درنه شيئا خمسات المرات يغتسل في كل يوم جلدته يطير هذا مش غير وسخ يبقي ذلك من درنه شيئا قالوا لا يبقي ذلك من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا وروا الإمام مالك في موطئه بلاغا ووصله الإمام أحمد في مسنده عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال سمعت سعدا وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يذكرون أنه كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أفضل من الآخر فمات الذي هو أفضلهما وعمر الآخر بعده أربعين ليلة ثم توفي فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأول على الآخر فقال لهم صلى الله عليه وسلم ألم يكن يصلي الآن الاخر المفضول الذي هو عندهم فضول قال ألم يكن يصلي قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به فقال صلى الله عليه وسلم ماذا يدريكم ما بلغت به صلاته المفضول بقي بعد الفاضل أربعين ليلة في تلك الأربعين ما يدريكم ماذا بلغت به صلاته في تلك الليالي الأربعين وهذا ماذا يدريك هذا التعبير لما يأتي في القرآن في السنة ما أدراك ما يدريك هذا يستعمل في الغالب للشيء المستعظم الذي لا تقدر على تصور حقيقته لذلك لما جاء مسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحق وذكر انه اوحي اليه بقرآن ايضا ولما قيل له ماذا يعني اسمعنا هذا الذي اوحي اليك فقال الفيل وما ادراك ما الفيل له خرطوم طويل إلى اخر ما قال الخطابي رحمه الله عليه يقول مسيلم عجيب امره الله تعالى يقول الحاقه ما ادراك بالحاقه الحقة هذه لا تدركها بحواسك إنها تؤمن بها إيمان فقط تشوفها الحق ولكن هو يقول الفيل وما أدرك من الفيل هذا في مثل, في مثل الفيل ليش تعملوا ما أدرك الفيل من خرطوم بلق يقول لي ما أدرك يدري يراه فهذه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما, ما يدرك ما بلغت به صلاته تعظيم لصلوات ربعين ليله فقط ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل الصلوات كمثل نهر جار بباب رجل غمر عذب يقتحم فيه كل يوم خمس مرات ماذا يبقي ذلك من درنه؟ وروى أحمد والنساء عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل هل نأتي به لقوله صلى الله عليه وسلم وَخَيْرُ عَمَالِكُمُ الصَّلَاةِ توضأ كما أمرت صل كما أمرت يغفر لك ما تقدم من عمل وروى الإمام أحبد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظيه الجبل يقيم بالصلاة ويصلي فيقول رب الله تعالى انظروا إلى عبدي يؤذن بالصلاة ويقيم يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة يسرح سلام وروا عن ابي عثمان النهدي قال كنت مع سلمان الفارسي تحت الشجره فاخذ غصنا ميتا فهزه حتى تحاتت تحات ورقه فقال سلمان لابي عثمان الا تسالني لما فعلت هذا قال لما فعلته علش هزيت وصنا ميت له أوراق ميتة وهززته حتى طاحت هذه الأوراق علش ألا تسألوني قال ما فعلته قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت معه تحت شجرة فأخذ وصنا ميتا فهزه حتى تحات ورقه فقال صلى الله عليه وسلم ألا تسألوني يا سلمان لما فعلت هذا فقلت ولما فعلته يا رسول الله قال إن الرجل أو إن المسلم إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى الصلوات الخمس تحتت خطاياه كما يتحت ورق وعملوا وخير عملكم الصلاة ذكر أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني أريد أن أكون معك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود أخير عملكم الصلاة. هيك أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الروتيل ميّان أبي هريرة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يعني ربنا عادل بل ربنا عدل وربنا لا يظلم الناس مثقال ذرة ذرة تعملها مضي عليك ولكن اعلم إذا فسدت صلاتك فقد خبت وخسرت لا ينفعك ما أتيت به من الصالحات بعد ذلك إذا فسدت الصلاة وذلك قال خير عملكم الصلاة والأحاديث في فضل الصلوات كثيره في هذا كفاية إن شاء الله نعم. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ولا يحافظ على, وضوء على الوضوء إلا مؤمن لما يعلمه المؤمن من فضل الوضوء والمحافظة عليه أن تفعله بالليل والنهار في البرد والحر أن لا تكون إلا على هيئة المتوضئ وهذا لا يحافظ على هذا إلا مؤمن لأنه يرى كأنما شخص أمامه فضل الوضوء أنه شطر الإيمان وأنه يمحو الله به الخطايا وأنه آآ آآ يأتي يوم القيامة غر محجلا من اثار الوضوء إلى آخر الأحاديث التي وردت في فضل الوضوء لذلك المؤمن يحافظ عليه نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين إمام مالك رحمه الله ذكر هذه الترجمة باب ما جاء في المسح على في المسح بالرأس والأذنين في المسح بالرأس والأذنين ليبين رحمه الله أن الذي يمسح هو الرأس ولا يقوم مقامه المسح على العمامه والمسح على الخمار ولهذا افراد قد يبتزما والاذنان يعني بي يريد رحمه الله أن يبين أن أن الماء يجدد لهما وذلك سيذكر اثرنا اثر ابن عمر في هذه في هذه المساله قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بأصبعيه لاذنيه وهذا يعني موضع الشاهد أنتم تعلمون أن المذهب مذهبنا ومذهب الجمهور هو تجديد الماء الأذنين عند مسحهما وانهما لا يمسحان بفضل الماء الذي يمسح به الرأس وما حكم ما حكم مسح الأذنين عندنا هو سنة وتجديد تجديد الماء المسح هذا من الفضائل هذا من فضائل الوضوء يقول بالشار لا هذا أيضا من السنن يقول بالشار وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديك يلك عيني تمضمضا نستنشقا نستنفري ورد مسح الرأس من مؤخري ومسح وجهي كل أذن فرضه جد وجديدا للماء ورتب فرضه جديد الماء لأذنين وهذا الدليل وهذه مسألة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصار سئل عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمسح الشعر بالماء هذا البلاغ آه وصله آه بن عبد البر في التمهيد وقد روى الترمذي بسنة صحيح والبيقي في السنين الكبرى عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابرا عن المسح على الخفين قال السنة يا ابن أخي قال وسألته عن المسح على العمامة فقال لا حتى يمس الشعر بالماء فهذا سند حديث صحيح المتصل يشهد لي ما ذكره الإمام مالك رحمه الله في الموضة وهذه هذا قول جابر رضي الله عنه لا حتى يمس الشعر بالماء يبين أن جابر رضي الله عنه لم يكن يرى أن المسح على حائل فوق الرأس يجزئ ولهذا أورده الإمام المالك كما ذكرت لكم وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور أن المجزئة هو مباشرة المسح بالرأس هذه مسألة قد تقدمت وقد ذكرنا أن المالكية والشافعية والحنافية يشترطون مباشرة المسح بالرأس ويستدلون على ذلك بالقرآن العظيم قال ربنا سبحانه مسحو برؤوسكم والمسح على العمامة أو على حائل على خمار يعني لا يكون ماسحا لرأسه أو ما لا يكون ماسحا برأسه واستدلوا على ذلك أيضا بالأحاديث التي تقدمت لنا في في لم يعني لما عرضت لنا تلك المسألة من حديث عبد الله بن زيد وحديث المقدام بن معدي وحديث الربيع بنت معوذ وحديث معاوية بن أبي سفيان كلهم يصفون يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه باشر رأسه بيده وهذه تلك كلها احاديث صحيحه ومن من حنبلته فقد ذهبوا إلى, إلى جواز على المسح على العمامه واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن, رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وعلى العمامة والخفين قالوا ها هو يمسح على العمامة قلنا لهم هذا الأحديث أن يكون دليلا لنا أو لم ان يكون دليلا لكم لماذا؟ لأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح العمامة وإنما مسح على الناصية والعمامة فلو لم يكن مسح الرأس واجبا اكتفى صلى الله عليه وسلم على العمامة وحيث لم يكتفي بالمسح على العمامة ومسح معها أيضا بعد الرأس قلنا هذا دليل على وجوب مباشرة المسح والقاضي أبو بكر العربي يقول هذا الحديث كان في سفر هذه الواقعة اولا هي حكاية حال وحكايات الأحوال لا تحمل على العموم حكاية الأحوال هذه عند الأصولين لا عموم لها وهذه حكاية حال فلا يمكن أن تستدل بها على لا يمكن أن تحملها على العموم فتحكم بجواز ذلك ثم إنه كان في سفر النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر والسفر مضنة الأعذار السفر مضنة الأعذار فيمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعذر وإلا في الأكثر من فعله وأكثر من وصف فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه أنه باشر مسحه أنه باشر رأسه بالمسح الحنابلة يستدلون أيضا بما رأى أحمد في مسأله عن ثوبان أنه, أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريه فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه فأصابهم البرد فلما رجعوا أمرهم أن يمسحوا على, على العصائب والتساخين العصائب العمائم والتساخين يعني أشياء خرق تلف بها الأرجل قلنا هذه أيضا مما يعني الجمهور يحملون مثل هذه الأحديث على, على المشقاء أو على العذر أو على وجع الراس وفيه إيماء في الحديث إيماء لذلك لأنه قال فأصابهم البرد يعني في حالة الساعة وفي حالة الاختيار أن ذلك لا يعني أن ذلك لا يجزي والأحوط في مثل هذا أن يمسح الإنسان برأسه لأن في مثل هذا لا يؤود الأحوط نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة متوفى سنة خمسين وأربعين ومئة عن أبيه وهو عروة بن الزبير توفى سنة أربعين وتسعين وهو أحد الفقهاء السبعة ولذلك أورد الإمام مالك صنيعه ليستدل ب يعني لي, لي ليستدل او ليستأنس بفعله نعم على على انه لا يمسح تمسح على العمامه وإنما يباشر الرأس بالمسح نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع انه راى صفيه بنت ابي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على راسها بالماء و يومئذ صغير قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد هي صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقافية زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقيل أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وانكر الدار قطني أن تكون ادركته وقال ابن حبان والعجل هي من ثقات التابعين نعم أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير رآها تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء وأورد الإمام مالك هذا الأثر ليبين أن هذه المسألة يشترك فيها الذكران والإناث يعني المرأة أيضا لا يجوز لها أن تمسح على خمارها وإنما يجب أن تنزع خمارها وتباشر رأسها بالمسح والدليل على ذلك قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم والنساء شقائق الرجال في الأحكام وهذا أيضا مذهبنا ومذهب الجمهور الحنابلة يجيزون مسح المرأة على خمارها ويستدلون على ذلك بما رواه ابن أبي شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة وفي سنده الحسن الوصلي وقد عنعنى والأئمة كانوا لا يقبلون عنعنة الحسن الوصري لأنه كان رحمه الله مدلسا في الحديث الذي فيه عنعنة الوصي حديث ضعيف والحنابلة يقيسون الخمار على العمامة فكما يعني يبيحون المسح على الحمامة كذلك يبيحون المسح على الخمار رح نقول المسح على العمامة هذا يعني على تقدير ثبوته رخصة وهل الأصوليون مختلفون في المسح على في قياسه على الرخص هل الرخص تقاس عليها أم لا يقاس عليها هذا محل خلاف بين أصوليين لذلك نرى أن الأولي لمرأة أن تمسح على رأسها وأن لا تمسح على شيء على حائ نعم قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما واضح هذا هذا مذهب المالكية هو مذهب الجمهور أيضا وذلك لقوله تعالى امسحوا برؤوسكم وذلك كنا بسطنا الكلام فيها فيما تقدم لذلك اليوم نمر عليها مرور قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه حتى جف وضوءه قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة سئل إمام مالك عن رجل نسي مسح رأسه يعني ثم غسل رجليه ثم ما ما حكموضوء؟ قال قال أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة مسح الرأس ما حكمه؟ وجو من من من فرائد من فرائد الوضوء هذا القضية ليست خاصة مسح الرأس وإنما يعني مثلها مثل نظائرها في كل فرائد الوضوء. من ترك فردا من فرائض الوضوء، له ي... له ثلاث سور للقضية، إما أن يتركه أثناء الوضوء يتذكر أن أثناء الوضوء أنه تركه، أو يتذكر بعد انتهاء الوضوء، لكن بقربه، أو يتذكر بعد مدة. هاي ثلاث سور. إذا تذكر أثناء الوضوء أنه نسي ذلك الفرض. يرجع إليه فيفعله يأتي به ثم يأتي بما بعده من أعمال الوضوء ليحصل الترتيب ما حكم الترتيب؟ سنة إذا تذكره عن قرب كذلك إذا تذكره عن قرب فعله أيضا ثم أتى بما بعده إذا تذكره عن بعد تلطى ومصارف ويمكن قاعد يكون صلى إلى ثم تذكر فرضا من فروض الوضوء هذا يأتي به وحده فقط نسي مسح راسه في مثل مسألة ماذا قال الإمام مالك يمسح رأسه يعني لا يعيد غسل رجليه يمسح رأسه فقط لماذا؟ ما, ما الذي بقي في هذا الوضوء؟ ما الإشكال الذي قد يطرحه هذا القول؟ الموالاه لا مش الترتيب الترتيب هذا سنة كل مولاه او ما أو ما يسمى ايضا الفور ما هو الفور الموالاة هذا ايش هذا فرض طيب ما هي ما ما هي ما هي ما هو الفور هو ان تفعل يعني فرائض الوضوء واحدا اثره واحد الا يكون فاصلا بين اعمال الوضوء لان نذا و مشى ثم تذكر نحن نقول له لا مسح الراس فقط فتقولون اين اين الموالاة نقول المشهور من المذهب وهو أصح أقوال العلماء في القضية أن الموالاة فرض مع الذكر والقدرة تسقط مع العجز والنسيان وهذا النسيف تسقط عنه الموالاة ولذلك يأتي بالفرض فقط وهذه أيضا مسألة, مسألة كانت قد تقدمت وذكرنا ادلتها واختلاف المذاهب فيها وهذه هي طيب إذا كان صلى بذلك الوضوء عليه أن يعيد صلاته لماذا؟ لأنه صلى بوضوء غير شرعي غير تام هذا وضوء وجوده وعدمه سواء لأن الشرع حكم بإعدام هذا الوضوء الذي ينقصه فرض من الفروض وما حكم الشرع بإعدامه وإن وجد في الحس فهو المعدوم المعدوم مشارعا المعدوم يحسن وهذه المساله ذكر ابن عاشر بقوله هذا هو ذاكر فرضه بطول يفعله فقط ذاكره ذاكر فرضه ذاكر فرض الوضوء بطول يفعله أشي يفعل الفرض المنسي فقط وفي القرب الموالي يكمله يفعله ويكمل الوضوء بعد ذلك إن كان صلى يعني بذلك الوضوء الذي نقص فرضا من الفروض إن كان صلى بطلت هذه إذا كان المنسي فردا إذا كان المنسي سنة ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر إذا كان المنسي سنة هذه وصلى لا. لا تبطل الصلاة بنسيان سنة لأن وضوء تام لكن يفعل تلك السنة يأتي بها من المضمضة والإنشاق والإنشاق والإنشاق الأذنين يفعلها لما يستقبل من الصلاوات وليس عليه طبعا نحن نقول لا يعني هذا ان شيء واحد الآن يقول أنا أعيد الوضوء نقول الله حرام تعيد الوضوء لا هذا نقول مجزي يعني إذا أراد أن يعيد الوضوء فليعيد ذلك شأنه لكن إذا لم يريد لا نقول له لا من يجب أن تعيد الوضوء لا مفهوم كذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسح على الخفين قال إمام مالك رحمه الله باب ما جاء في المسح على الخوفين المسح وإمرار اليد على العضو الممسوح وهذا الفعل يتعدى بنفسه تقول مسحت رأس اليتيم مسحت الثوب كذا مسحت كذا هذا فعل متعدي بنفسه لا يتعدى بالحرق وإنما قيل في الخفين عدوه في مسألة المسح على الخفين بالحرف وبحرف على ليشيروا إلى موضع المسح على هذا الأصクر في معني الاستعلاء فلإشارة إلى موضع المسح قال المسح على الخفين يبين موضع المسح ولم يقول مسح الخفين شارة إلى هذه النكتة والمسح على الخفين هذا الحكم هذه المسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو ليكم الكعبين كعبين. كما هي قراءة ابن كثير كما يقرأ ابن كثير المكي وأبي عامر البصري وشعبه في روايته عن عاصم والكوفي وحمزة الكوفي وحمز الكوفي هؤلاء يقرؤون وارجلكم وارجلكم بالنصب عما رضا على يقول الشاطبي اا ف هذه وارجلكم ايوا امسحوا برؤوسكم وامسحوا, وامسحوا بارجلكم وال المسح ثبت بالسنه ايضا سبق ان حديث المغيرة بن شعبة عند مسلم بل قال حسن البصري حدثني سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على خفيه ولذلك قال الشيخ التودي بن سودا رحمه الله هذا الملك المغربي قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا فاحتسب ورؤيه شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض والإجماع منعقد على مشروعية المسح على الخفين لم يخالف في هذه المسألة إلا فرقتان من فرق, من فرق المسلمين وهم الشيعة والخوارج قال عبد الله السالمي الإباضي في كتابه معارج الآمال إلى مدارج الكمال قال و ذهب أصحابنا الإباضية وجميع فرق الخوارج وجميع الشيعة إلى إنكار المسح على الخفين بل قال بعض أصحابنا إن المسح على الخفين بدعه ومن مسح على خفيه إلى أن مات فهو من الهالكين ولذلك هذا, هذا الذي ذكرنا كان الفقهاء إذا صنفوا الكتب في العقائد أدخلوا في هذا الفرع مع أنه ليس من العقائد وإنما هو من العمليات يدخلونه في عقائد أهل السنة ليبينوا خلافهم للشيعة والخوارج في هذه المسألة وذلك قال الشيخ أبو الحسن الأشعاري رحمه الله في كتابه مقالة الإسلاميين في بيان ما عليه السنة ويثبتون المسح على الخفين سنة ويرونه في الحضر والسفر وقال الطحاوي الحنفي في عقدته ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر كما جاء في الأثر الإمام مالك رحمه الله رويت عنه روايه فيها انكار المسح على الخفين وهذه الروايه انكرها اكثر أصحابي الان هذه الروايه وردت في العتبيه العتبيه هي اللي شرحها مطبوع شرحها بنروش في البيان والتحصيل فيها ذكر في العتبيه ان الامام مالك لما سئل عن المسح على الخفين قال لا هو يعني قال إنما هي هذه الأحاديث يعني تكلم بكلام فهذا الكلام وهذه الرواية أنكرها أكثر المالكية لماذا أنكروها؟ لأن المعروف من مذهب الإمام مالك إباحة يعني جواز المسح على الخفين وهذا الرواية عنه الروايات عنه في إباحة المسح على الخفين كثيرة مشهورة ومذهبه عند كل المالكية جواز المسح على الخفين. فلذلك أنكرها لكن القاضية ابن الرشد رحمه الله لم ينكرها وصحح نسبتها إلى الإمام مالك لكنه تأول لها تأول قال إن الإمام هذه ذري صحت عنه لكن كان كان حبب إليه الغسل هو كان يفضل الغسل ولم يكن ينكر المسح على المسح وذكر أنه ابن نافع أحد تلامذه دخل عليه في مرضه الذي مات فيه فقال له يا أبا عبد الله قد كنت ترى المسح زمنا ثم رجعت عنه فقل لنا قولك الآن الذي تعتقده ونبقى عليه قال يا ابن نافع إني كنت يعني أنا لا أرى من مسح, من مسح قصر فيما عليه من الطهاره ولكن حبي بأي لي فلا أرى من فعل ذلك يعني من مسح لا أراه مقصرا وذلك قال ال الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة أبو أيوب الأنصاري روى عنه أيضا هذا أنه كان يعني قال أنه كان ينكر المسح على الخوفين قال الإمام أحمد لا بل كان يحب قال حب ببئر الغسل هل تبغى يغسل حب قال الإمام أحمد فمن رأى يعني من كان مذهبه مثل مذهب أبي أيوب ومذهب مالك فهذا لا عليه إلا أن ينكر رجل المسح فهذا يعني هو محل الإنكار نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال المغيرة فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جُبته فلم من ضيقكم كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوفي أمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس فلما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنتم. قال عبيد الله رحمه الله حدثني حي عن مالك عن عباد بن زياد عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب بن الزهري توفى سنة أربعين وعشرين ومئة قيل سنة خمسين وعشرين ومئة تقدمت ترجمته مرات عن عباد بن زياد عباد بن زياد بن ابي أخو عبيد الله بن زياد بن أبيه الأمير المشهور أمير العراق الذي كان أميرا على العراق من قبل يزيد بن معاوية وعبد بن زياد هذا كان وليا لمعاوية رضي الله عنه على سجستان ومات سنة مئة ومن ولد المغيرة بن شعبة طيب المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي الصحابي المشهور أحد الأذكياء أحد الفطناء كان خرج مع يعني قبل, قبل إسلامه كان مع رهط من بني مالك من ثقيف وذهبوا إلى عند المقوقس فأكرم المقوقس أصحاب المغيرة وقصر بالمغيرة فبقي ذلك في نفسه فلما كانوا راجعين جلسوا في موضع فأخذوا يشربون فأبى المغيرة أن يشرب معهم فلما سكروا وناموا قام المغيرة إليهم فقتلهم جميعا وأخذ أموالهم التي أعطاهم مقوقس وذهب بها الى المدينة فأسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء أنا أخوذ غدرا فقام هاجة الحرب بين بني مالك رهت المقتولين وبين الأحلاف رهت المغيرة بن شعبه وكاد يحصل بينهم الشرهم جميعا من ثقيف حتى قام عم المغيرة وهو عروه بن مسعود الثقافي فتحمل ديات المقتولين فحينئذ سكنت الفتنة وقبلوا أن يتحمل ذية ثلاثة عشر نفس لما كان زمن الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم حبس في الحديبية وكانت قريش ترسل إليه من يفاوضه وأبو أن يدخل عليهم تعرفون قضية الحديبية مشهورة وأبوا أن يدخل عليهم وكانوا يرسلون إليه الناس يفاوضونه كان ممن بعثوا إليه عروه بن مسعود المغيرة في ذلك الوقت كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأى المغيرة عمه مقبلا لبيس المغفر وغطى وجهه لئلا لا يعرفه عمه فجاء عروه بن مسعود وجلس يكلم النبي صلى الله عليه وسلم العرب لها عادة إذا كان نظير يكلم نظيره إذا أراد أن يلاطفه أمسك له لحيته يتكلم معه ويشدل حيتو فكان عروه ابن سعود يفعل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى نفسه نظيرا للنبي صلى الله عليه وسلم هذاك سيده وانتا كذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمل ذلك يعني ما يقول ليش حديد كل كذا لأنه يريد أن يتألفه المغيرة بن شعبة قائم على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هو ملثم كذا فإذا بسط عروة بن سعود يده إلى لحية رسول الله قرع المغيرة يد عمه بالسيف بن علي السيف ويقوله اقبض يدك قبل أن لا ترجع إليك سمع ما ما ترجع ليش على فقول عروة ويحق ما أفظ واغلظك غلا ذكى شل غير ذا هو هو يفعله ملاطفة تضربني صفيكه تبرد لي عوتني فلما اكثر عليه قال من هذا الذي اذاني والله ما احسب ان فيكم شر منه ولا الام منه فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عروه من هذا يا محمد قال هذا ابن اخي المغيرة بن شعبة، اي غدر عليك الغدار ما غسلت يدي من غدرتك إلا بالأمس يا الله الباقي تنجريف في في تأليف هذيك المصيبة لدرجة إنه رب يخلي تيار باقي أنا واحد فيها هذا تضربني أنا اللي أنا اللي والله ما غسلت يدي من غدرتك إلا بالأمس والمغيرة بن شعبة كان والله عمر رضي الله عنه على الكوفة ووالله عثمان أيضا ولما قتل عثمان وكانت الفتنه اعتزل تلك الفتنه كلها حتى يعني استقامت لمعاويه رضي الله عنه فوالله على بلد نسيت الان اسمه انا ومات الى ان مات رضي الله عنه سنه مئة وهم مذكور بالفتنه مغيره من شعبه يقولون ان انه كان واليا على البحرين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كرهوه وأرادوا أن يعزله عمر رضي الله عنه عنهم لكن السبب عمر يقول قل لهم لماذا فاحتالوا حيلة ذهب أحد يعني تواصلوا فيما بينهم أن يذهب دهقار من دهاقنتهم وأخذوا يعني جمعوا مئة ألف دينار أو دينار وذهبوا بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ذلك الدهقان يا أمير المؤمنين إن المغيرة بن شعبه اختان هذه عندي يا سرقان بيت الماء وقال لي وأنا جيد بيلك فدعا عمر رضي الله عنها المغيرة بن شعبه فلما رأى المغيرة ذلك وأنه لا دليل عنده يعني على براءته قال للأمير المؤمنين يا امير المؤمنين لم تكن مئة ألف إنما كانت مئتي ألف خلت عنده مئتي ألف له عمر وما حملك عليك قال كثرة العيال إذن رجعت القضية على الديقان ويقول لي هزيد أرى مياه المياه وزيد مئة أخرى فبدأ يقول والله ما كذا وما ترك عندي قي ولا كثيرا فقال عمر رضي الله عنه المغيرة ما حملك عليك قال كذب علي فأردت أن أخزيه نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبه عن أبيه عن, عن عباد بن زياد من ولد المغيرة, المغيرة بن شعبه هذه المسألة خطأ العلماء فيها الإمام مالك رحمه الله لأن عباد بن زياد ليس من ولد المغيرة بن شعبه قال ابن عبد البر هكذا رواه مالك عباد بن زياد عن المغيرة بن شعبه ولم يتابعه عليه أحد أن عباد بن زياد هذا معروف هو عباد بن زياد بن أبيه وليس من المغيرة بن شعبة بسبيل وهكذا قال أيضا الإمام مسلم في التمييز وقال البخاري أيضا وقاله غير واحد عباد بن زياد لا علاقة له بالمغيرة بن شعبة من جهة النسب بل حتى لا علاقة لا بينهما في الرواية فإن عباد بن زياد لم يروي عن المغيرة بن شعبة وانما هذا الحديث يرويه عباد بن زياد عن ولد المغيرة بن شعبة الاسناد مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن ولدي المغيرة بن شعبة عن ابيه المغيرة بن شعبة وهكذا رواه ابن عبد البر في, في, في التمهيد هذا الصواب وأما القول بأن عباد بن زياد هو من ولد المغيرة ابن شعبه فهو خطأ كما ذكر الأئمة الذين سميت لكم نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا الله إلا إلا إلا